اهدانا دمّا لجلك أصيل لسهر ليالي لعزك يا غالي لا ما شاء الله إلي الله لا ما شاء الله والوفاة سنّا هذا الدليل نحضر نساني اسمك نباهي لا ما شاء الله إلي الله لا يا عين اسمك ما منا قصور دايم معاكم بكلك ظروف يا عين ما شاء الله يالا يلا يا ما شاء الله جمهوركم عاشق عاشق صبور بالملاعب واللهم بالالوف مشان وغني اللقاكم يا إتي ما شاء الله إلهي الله يا إتي ما شاء الله تاريخنا شاهي شاهد, شاهد عباقم تاريخنا يرغب يرغب رضاكم يا إتي ما شاء الله إلهي الله يا إتي ما شاء الله إما ندعيله دعيل بعلاقكم. Ik maal, nou weer جميل طبال السمينه جمهورك يا قدتي